لا تنالئ آل. القران الله اكبر الحمد الا ذوق العالم Amen. بواد غنب لي بي زرعي بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل من الناس